أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربنا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين درهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون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 مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنظَرِهِمْ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 وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ اللَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنَّ شَيْئًا إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنزلنا مِنَ السَّمَاءِ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 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مسنون وَالْجَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُونَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقُ بَشَرٍ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَائِنَ سَنُونٍ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِرْحُهِ فَقَعُو لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكل أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمئ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين.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 لها سبعة أبواب لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ودخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم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 قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوق إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل الوطن المرسلون قال إنكم قوم كرون قالوا بلجئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإننا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ومض حيث تأمرون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 في فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هاؤلاء بنات ان كنتم فاعلين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 وأنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين